ودفنت الخيانة في الخندق نطق الأمير سعد بن معاذ بحكمه فقال فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم امتلأ الحصن بنواح الخونة ولكن بعد فوات الأوان فهم من اختار الحاكم وتم إعدام المقاتلين وما زال اليهود والمنافقون يتباكون عليهم وينسون أن سعدا حكم عليهم حكما مخففا مقارنة بأحكام كتابهم المقدس الذي يبيح لليهود والنصارى أن يمارس الفضائع بأعدائهم وسعد فعل أقل مما فعل قدواتهم وأسلافهم فدينهم يقول أعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء لا تشفق أعينكم ولا تعفوا اقتلوا للهلاك واملأوا الدور قتلا وينسبون إلى أحد أنبيائهم أنه ذهب إلى بلدة غير يهودية اسمها ربه وحاربها واحتلها ثم أخذ تاج ملكهم ولبسه وأخذ غنائم المدينة أما شعب تلك المدينة فنشر رقابهم بالمناشير ونوارج الحديد وقطع بعضهم بفؤوس حديد وأحرق بعضهم في أتن وأفران الآجر ومر على مدن يقال لها مدن بني عمون، ففعل بمواطنيها ما فعل من حرق وتقطيع ونشر، لا يأمر كتابهم المقدس بتلك الفضائع في حالة الحرب فحسب، بل إن إهانة يهودي تجيز لليهود أن يبيدوا شعبا كاملا أن يبيدوه دون شفقة ففي كتابهم المقدس قصة ينسبونها إلى نبي من أنبيائهم حين سكنه وشعبه مدينة شكيم فخرجت ابنته دينة ذات يوم فرآها ابن ملك يقال له حمور فاعتدى عليها ثم ندم فطلب من أبيه أن يخطبها فتكدر اليهود لما حدث ووافقوا على الزواج بشرط أن يختتن الملك وابنه ورجال شعبه وأثناء فترة آلام الختان هجم هذا النبي وشعبه وغدروا بالملك رغم العهود والمواثيق وقتلوا كل ذكر ونهبوا النساء وجميع ثروتهم وكل ما في بيوتهم وحميرهم وبقرهم وغنمهم إذن فالخيانة عقيدة عند هؤلاء القوم وليست نزوة طارئة هي دين سطره مؤلفون كذابون لذلك الكتاب فتوعدهم الله بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويبدو أن قتلى قريضة قد قبروا في جزء من الخندق لتنتهي حقبة من الإرهاب الوثني والخيانة اليهودية انتهت أخطر غزوة على المؤمنين فتباك المنافقون على أساتذتهم اليهود وقالوا أبيات يلومون سعدا بها